¡Hola!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 ميعاد العزه ميعاد العزه في مسرى سندوك عروشا سندوك عروشا سندوك عروشا للطغيان للطغيان وسنمد يسودا وسنمد يسودا وسنمد يسودا للميدان لَنَرْغَبُ الذُّلَّ أَوْ الْإِذْلَالَ لَنَحْنُ يَرَأْسًا لَنَحْنُ يَرَأْسًا لَنَحْنُ يَرَأْسًا لِلأَنْذَارِ لَنَرْغَبُ الذُّلَّ أَوْ الْإِذْلَالَ لَنَحْنُ يَرَأْسًا لَنَحْنُ يَرَأْسًا لَنَحْنُ يَرَأْسًا لِلأَنْذَارِ فرسان العزه فرسان العزاه فرسان العزه في الهيجان في الهيجان رايات النصر رايات النصر رايات النصر في العلياء شانتارت للجنان <لا روح> <Onionisation> <يسر> سنسير تبعا سنسير تبعا سنسير تبعا للجبهة يا روحا طارت طاروا روحا طارت طاروا روحا طارت للجنان سنسير تبعا سنسير تبعا سنسير تبعا للجبهة سالود وحيدا سالود وحيدا عن اقصى عن اقصى واموت شهيدا واموت شهيدا واموت شهيدا لا, لا, لا, لا, لا, لا تشتد نغماتٌ تشتد نغماتٌ تشتد بالالحان مدفع مدفع مدفع مدفع المدفع في الميدان تشتد نغماتٌ تشتد نغماتٌ تشتد بالالحان تنادي الحلورة تنادي فالحورة تنادي, فالحور تنادي للميدان للميدان حبوا للجنه حبوا للجنه, هبوا للجنة, هبوا للجنة يا